بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والستون من التذكرة وأبو ظلال هذا اسمه هلال بن أبي مالك القسملي يعد في البصريين في الحاشية واحد ضعيف قال الهيثمي في المجمع أرباه الطبراني بنحوه وفيه خالد الأشعري متروك اثنان ضعيف أحمد في سنده أبو ظلال ضعيف وتابع وعن سعيد بن جبير قال إن في النار لرجل ظنه في شعب من شعابها ينادي مقدار ألف عام يا حنان يا منان فيقول رب العزة لجبريل يا جبريل أخرج عبدي من النار فيأتيها فيجدها مطبقة فيرجع فيقول يا رب إنها عليهم مؤصدة فيقول يا جبريل ارجع ففكها فأخرج عبدي من النار فيفكها فيفكها فيخرج مثل الخيال فيطرحه على ساحة الجنة حتى ينبت الله له شعر ولحم ودم ذكره أبو نعيم وروا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمة الحديث وقد تقدم وفيه بعده وقوله وأطوله مكثا من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيات وذلك سبعة آلاف سنة ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يخرج الموحدين منها قذف في قلوب أهل الأديان فقالوا لهم كنا وأمتم وآباؤنا جميعا في الدنيا فآمنتم وكفرنا وصدقتم وكذبنا وأقررت وجحدنا فما أغنى ذلك عنكم نحن وأنتم اليوم فيها سواء تعذبون كما نعذب وتخلدون فيها كما نخلد فيغضب الله سبحانه وتعالى عند ذلك غضبا شديدا لم يغضب مثله من شيء فيما مضى ولا يغضب من شيء فيما بقي فيخرج أهل التوحيد منها إلى عين بين الجنه والنار والصرات يقال له نهر الحياة فيرش عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فما يلي الظل فما يلي الظل منها أخضر وما يلي الشمس منها أصفر ثم يدخلون الجنة فيكتب على جباههم هؤلاء يعتقوا الله من النار إلا رجل واحدا يمكث فيها ألف سنة ثم ينادي يا حنان يا منان فيبعث الله إليه ملكا فيخوض في النار في طلبه سبعين عاما لا يقدر عليه ثم يرجع فيقول انك أمرتني أن أخرج عبدك فلانا من النار منذ سبعين عاما فلم أقدر عليه فيقول الله تعالى ينطلق فهو في وادي كذا تحت صخرة فأخرجه فيذهب فيخرجه فيخرجه منها فيدخله الجنه ثم ان الجهنميين يطلبون من الله تعالى ان يمحو عنهم ذلك الاسم فيبعث الله ملكا فيمحوه عن جباههم ثم انه يقال لأهل الجنه ومن دخلها من الجهنميين اطلعوا الى اهل النار فيطلعون اليهم فيرى الرجل أباه ويرى جاره وصديقه ويرى العبد مولاه ثم إن الله تعالى يبعث إليهم يبعث إليهم الملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمود من نار فتطبق عليهم بتلك الأطباق وتشد بتلك المسامير وتمد بتلك العمد فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه يدخل فيه روح ولا يخرج منه غم وينساهم الرحمن على عرشه ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبدا وينقطع فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا فذلك قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انها عليهم مؤصده في عمد ممدده وقال ابن مسعود في عمد بعمد وكذا في مصحفه انها عليهم مؤصده بعمد أو كما قال أو كما روى والله تعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم في سنده محمد بن حميد ضعيف اثنان سبق تخريجه متابع وخرج أبو نعيم الحافظ عن زادان قال سمعت كعب الأحبار يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة فصاروا صفوفا فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل اتي بجهنم فيجيء بها تقاد بسبعين ألف زمام أو بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مئة عام زفرت زفرة طارت لها افئده الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهب العقول فيفزع كل امرئ إلى عمله حتى إمن إبراهيم الخليل يقول بخلتي لا أسألك إلا نفسي ويقول موسى بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي ويقول عيسى بما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي إنما أسألك أمتي قال فيجيبه الجليل اللي جل جلاله إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوعزتي وجلالي لأقر عن عينيك في أمتك ثم يقف الملائكة بين يدي الله تعالى ينتظرون ما يؤمرون به فيقول لهم تعالى وتقدس معاشر الزبانية انطلقوا بالمصرين من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النار فقد اشتد غضبي عليهم بتهاونهم بامري في دار الدنيا واستخفافهم بحقي وانتهاكهم حرمي يستخفون, يستخفون من الناس ويبارزونني مع كرامتي لهم وتفضيلي إياهم على الأمم ولم يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال وذوائب النساء فينطلق بهم إلى النار وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه الأمة إلا مسود وجهه قد وضعت الأنكال في رجليه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم فإذا وردوا على مالك قال لهم معاشر الأشقياء من أي أمة أنتم فما ورد علي أحسن وجوها منكم فيقولون يا مالك نحن من أمة القرآن فيقول لهم يا معاشر الأشقياء أوليس القرآن أنزل على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء فيقولون ومحمداه ومحمداه ومحمداه اشفع لمن أمر به إلى النار من أمتك قال فينادي مالك بتهدد وانتهار فينادي مالك بتهدد وانتهار يا مالك من أمرك بمعاتبة أهل الشقاء ومحادثتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب يا مالك لا تسود وجوههم أو عيد قال فيناد مالك بتهديد وانتهار يا مالك من أمرك بمعاتبة أهل الشقاء ومحادثتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب يا مالك لا تسود وجوههم فقد كانوا يسجدون لي في دار الدنيا يا مالك لا تغلهم لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يعتسلون من الجنابة يا مالك لا, لا تعذبهم وعيد يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يعتسلون من الجنابة يا مالك لا تعذبهم بالأنكال فقد طافوا بيتي الحرام يا مالك لا تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن يا مالك قل النار تأخذهم قل النار تأخذهم على قدر أعمالهم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 يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعمالهم فالنار أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدها فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى سرته ومنهم من تأخذه إلى صدره ومنهم دون ذلك قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث وتابع، فإذا امتقم الله عز وجل منهم على قدر كبائرهم وعتوهم وإصرارهم فتح بينهم وبين المشركين بابا فرأوهم في الطبق الأعلى في الطبق الأعلى من النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يبكون ويقولون ومحمدا ارحم من أمتك الأشقياء واشفع لهم فقد أكلت النار لحومهم ودماءهم وعظامهم ثم ينادون يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في دار الدنيا وإن, وإن كان قد أساء وأخطأ وتعدى فعندها يقول المشركون ما أغنى عنكم إيمانكم بالله وبمحمد شيئا فيغضب الله تعالى لذلك فعندها يقول يا جبريل انطلق فأخرج من فأخرج من النار من أمة محمد فيخرجهم ضبائر ضبائر قدم تحشوا قد, قد تحشوا فيلقهم على نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة فيمكسون حتى يعودوا أنظر ما كانوا ثم يأمر بإدخالهم الجنة مكتوبا على جباههم هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك فيتضرعون إلى الله عز وجل أن يمحو عنهم تلك السمة فيمحوها الله تعالى عنهم فلا يعرفون بها بعد ذلك أبدا وذكر أبو نعيم الحافظ عن أبي عمران الجوني قال بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من يخاف الناس شره في الدنيا فيوثقون بالحديد ثم أمر بهم إلى النار ثم أوصدها عليهم ثم أي أطبقها فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرارها أبدا لا والله ما ينظرون إلى أديم سماء أبدا لا والله لا تلتقي جفونهم على غمض نوم ولا والله, ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا قال ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة افتحوا اليوم الأبواب فلا تخافوا شيطانا ولا جبارا وكلوا اليوم واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال أبو عمران إذن هي والله يا إخوتا أيامكم هذه فصل قوله فيرش عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وجاء في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم ثم يقال يا أهل الجنة أفيض عليهم أفيض عليهم من الماء والمعنى واحد والنبات معروف وهو خروج الشيء والحبة وعيد من عندي فصل قوله فيرش عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وجاء في حديث ابي سعيد الخدري المتقدم ثم يقال يا اهل الجنة فيض عليهم من الماء والمعنى واحد والنبات معروف وهو خروج الشيء والحبة بكسر الحاء بذور البقول وحميل السيل ما احتمله من طين وغثاء فإذا اتفق أن يكون فيه حبة فإنها تنبت في يوم وليلة وهي اسرع نابته نباتا فشبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرعة نبات أجسادهم بسرعة نبات تلك الحبة وفي التمزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضره وتقدم الكلام في نحو ذلك الاسم وقوله وأطولهم مكثى من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيات وذلك سبعة آلاف سنة اختلف في انقضاء هذا العالم وفي مدة الدنيا وأكثر المنجمون في ذلك قبل المتابعة في الحاشية واحد حسان أبو نعيم متابع فقال بعضهم عمر الدنيا سبعة آلاف بعدد النجوم السيارة لكل واحد ألف سنة وقال بعضهم بأنها 12 ألف بعدد البروج لكل برج ألف سنة وقال بعضهم 360 ألف سنة بعدد درجات الفلك لكل درجة ألف سنة وقوله إلا رجل واحدا يمكث فيها ألف سنة ثم ينادي يا حنان يا منان الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رؤية ذلك عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد ذكرنا ذلك في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مستوفى مستوفى والحمد لله وقد تقدم الكلام في نحو ذلك الاسم عنهم فلا معنى لإعادته وقوله وينساهم على عرشه أي يتركهم في العذاب كما قال نسى الله فنسيهم أي تركوا عبادته وتوحيده فتركهم والعرش في كلام العرب له محامل كثيرة قد أتينا عليها في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى منها الملك كما قال زهير تداركت ما عبس وقد ثل عرشها وذبيان إذ زالت بأقدامها النعل وقال آخر بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارثين يؤملون فلاحا أو كما قال وتقول العرب ثل عرش فلان إذا ذهب عزه وسلطانه وملكه والمعنى وينساهم الرحمن عز وجل على عرشه أي بما هو عليه من الملك والسلطان والعظمة والجلال لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم لما حكم به في الأزل عليهم من خلودهم في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وأجمع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها غير خارجين منها كابليس وفرعون وهامان وقارون وكل من كفر وكبر وتكبر وطغى فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى عذابا اليما والعياذ بالله سبحانه وتعالى فقال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب واجمع اهل السنه ايضا على انه لا يبقى فيها مؤمن ولا يخلد الا كافر جاحد فاعلم قلت وقد زل هنا بعض من ينتمي إلى العلم والعلماء فقال إنه يخرج من النار كل كافر ومبطل وجاحد ويدخل الجنة فإنه جائز في العقل أن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه فيقال وكذلك جائز في العقل أن تنقطع صفة الرحمة فيلزم عليه أن يدخل, يدخل الأنبياء والأولياء النار فيعذبون فيها وهذا فاسد مردود بوعده الحق وقوله الصدق قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنان أعطاء غير مجذوذ اي غير مقطوع قال وما هم منها بمخرجين وقال سبحانه وتعالى لهم أجور غير ممنون وقال عز وجل لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا وقال في حق الكافرين ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وهذا واضح وبالجملة فلا مدخل للمعقول بما, بما قد تطع أصله أو بما قد أصله الإجماع والرسول. ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور باب منه وذكر الرجل الذي يناديه يا حنان يا منان وبيان قوله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون على الْأَرَائِكِ ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ذكر ابن المبارك قال أخبرني التلبي عن أبي صالح في قوله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم قال يقال لأهل النار وهم في النار أخرجوا فتفتح لهم أبواب النار فإذا, فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم فذلك قوله عز وجل الله يستهزئ بهم ويضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم فذلك قوله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قال ابن المبارك وأخبرنا محمد بن بشار عن قتاده في قوله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول أو ذكر لنا أن كعبا كان يقول أو كما قال إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له في الدنيا يطلع من بعض الكوى قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فطلع فرآه في سواء الجحيم قال ذكر لنا أنه يطلع فيرى جماجم القوم تغلي أخبرنا معمر عن قتابه قال قال بعض العلماء لولا أن الله عز وجل عرفه إياه ما عرفه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول تالله إن كت لتعودين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في النار والحبر والسبر اللون والهيئة أو حبر والسبر اللون والهيئة من قولهم جاءت الإبل حسنة الأحبار حسنة الأحبار والأسبار قاله الفراء وقال الأصمعي هو البهاء والجمال وأثر النعمة يطال فلان حسن الحبر والسبر إذا كان جميلا حسن الهيئة قال ابن أحمد لبسنا حبرة حتى حتى ضينا لآجال وأعمار قضينا ويقال أيضا فلان حسن الحبر والسبر بالفتح وهذا كله مصدر قولك حبرته تحبيرا والأول والأول اسم وتحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه وتزينه تابع باب منه روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن المستهزئين بعباد الله في الدنيا تفتح لهم أبواب الجنة يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة فإذا جاءوا أغلق الباب دونهم وتفتح الثانية فيقال لهم ادخل الجنة فإذا جاءوا أغلق الباب دونهم وتفتح لهم الثالثة فيدعون فلا, فلا يجيبون قال فيقول لهم الرب أنتم المستهزئون بعبادي أنتم آخر الناس حسابا فيقومون حتى يغرقوا في عرقهم فينادون يا ربنا إما صرفتنا إلى جهنم وإما إلى رضوانك باب منه وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤمر يوم القيامة بأناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل فيها. نودوا أن عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع بها الويد فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل ان ترينا ما رأيتنا من ثوابك وما اعددت فيها لأوليائك كان أهونا علينا قال ذلك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني واجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثواب ذكره أبو حامد رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار جاء في الخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار وتجعل الكفار في منازلهم من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف جدا وقد يكون موضوعا ذكره الحافظ العراقي في هامش الاحياء وقال رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث الحسن مرشلة وفيه أبو هدبة أحد الهالكين عن أنس اثنان ضعيف جدا وقد يكون موضوع ذكره الغزالي في الإحياء وقال العراقي رويناه في الأربعين لا هدبة عن أنس وأبو هدبة ضعيف جدا متهم ولم يروي عن أنس ولم يروي عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ثلاثة ذكره المصنف في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ولم نجد الحديث في أي مصدر آخر